بسم الله الرحمن الرحيم ق ف والقران المجيد بل العجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به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 دنسرن كل يوم حد وقال قرينه هذا ما لديعت القيا في جهنم كل كفار القيا في جهنم كل كفار عنيد مَن نَّهَىٰ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ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 ونقول لجهنم هل امتلأت وتقول, وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون سوادنا لكل اول بن حفيظ من خشى الرحمن بالغيب من خشى الرحمن بالغيب وجاء ابي قلب منب بسلام ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هم أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا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 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا, وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وَمِنَ الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يَوْوم يُونادِ المُنادِ مَِّ كانَان قَرم يَوْمَا ييسْمونَ الصَّيحةَ بالِالحَّ ذَِكَ يَوْوم الخرون إِا نَحنُ نُحي و نُميتُ وَإلَين يومَ تَشَطَّقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ صِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِنْدَ